السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه وعلى من صار على نهجه واقتفى دعوه دعى الى يوم الدين وبعد الله من يكرمني بنعمه عليه وعلى الاهل النافع والعامل الصالح وان يجعلنا واياكم باركين لحبكم درسنا لولا الكرام في هذه الأيام سيقول في باب سبة الهدي والعمرة من كتاب زاد المستقنع و زاد المستقنع كما هو معلوم أنه مختصر فبحيه أصله كتاب مجمع للدخدام رحمه الله وهو مفتصر لكتاب معكمل عند الهنابلة والكلام سيكون بإذن الله تبارك وتعالى فيه بعد المقدمة على الأسابل يأتي ترتيبها كما رتبها المصنف رحمه الله قال رحمه الله قاله صفة الحج والعمر فالمقدمة تكون في بيار معنى الحج والعمره اما الحج في لغة العرب فانه بمعنى القصد وخص هذا المعنى الان لبناءنا الخاص وهو قصد نكته لاداء مناسك وهذا المعنى هو معناه هو معناه عند الفقهاء أن الحج معناه هو قصد مكة والمشاعر لأداء المناسب أما العمرة فإنها في لغة العرب بمعنى الزيارة وعند الفقهاء أو في استلاح الشر أنها زيارة البيت الحرام أنها زيارة البيت الحرام لأداء العمر هذه هي المقدمة المولى في بيان صفة الحج والمعنى الحج والعمر في اللغة والاستلام أما المقدمة الثانية الحج أيها المبيون عبادة تعافي من أركان الإسلام كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم ربا ذلك الشيخان وغيرنا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مني الإسلام على خلص ثم قال عليه الصلاة والسلام وحج البيت من استطاع عليه سليلا وهذه العبادة تعجل هي العبادة الثانية التي اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بها عبادة خاصة في بيان صفتها فأنا إذا نمرنا في قلوب الفقهاء فإنهم لا تجدون بابا في بيان الصفة في باب العبادات إلا لعبادتين فقط العباد الأولى الصلاة فيقول باب صفة الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون مصلي كما في البخاري أما العبادة الثالية الحج فإنها, فإنها على اختلاف ملابين يفهدون بابا ويسنونهم صفة الحج وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم فالصلاة إنما تصدى لما صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الصلاة في فعله عليه الصلاة والسلام منه ما هو واتف ومنه ما هو مستحب وكمال وكذلك الأمر بالحد منه ما هو واتف لا بد من فعله ومنه, ومنه ما هو سنة وكمال واتساء بكبيه صلى الله عليه وسلم يزيد العبد قربا ربه جل وعلا ويكون من أسعى للناس بفور كبيه صلى الله عليه وسلم الحج الممرور ليس له جزاء إلا الجنة إذن على النساء أن يحتني علامة خاصة في معرفة صفة الحج أي كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم هذا مقدمتان فيما يتعلق في صفة الحج والعمر وإن كان هناك مقدمات لكن نظراً بوجود دروس المتنوعة ما يبقى من هذه لا شك أنها ستعرق في بقية الدروس التي انتظمتها هذه الدورة جزا الله القانون عليها خير الجزاء نبدأ في مسائل سفة الحج والعمر من كتاب زاد المستقبل وهي في مسائل معدودة فالمسألة الأولى في أعمال يوم التروية المسألة بدون في أعمال يوم التروية تعرفونها أيها الأخوة أن الحج أيام وأن الحج أقوى عبادة يؤديها المشهد عبادة واحدة متصلة غير متجزئة يؤديها في عدة أيام يوم الضوية ويوم العربة ويوم النهر وأيوم التشريك الثلاثة فهي عبادة طويلة لذلك كم من المناسب أن يجلس الكلام فيها على أيامها أن يجلس الكلام فيها على أيامها فإذلك أدعى لضبطها وحسن تهليمها أما المسألة الأولى فهي الأعمال اليوم التروية ويوم التروية هو اليوم الثالث من شاهد الهجة هو اليوم الثالث من شاهد الهجة وسمي بذلك الاسم التروية المشهور في سبب التسمية أنهم كانوا يتزوجون من الماء ويرثون إلى الماء في ذلك اليوم حتى يصدخبوه معهم في باقية المناسب فلذلك سوريا يوم, يوم التروي والكلام الذي ذكره رحمه الله بأعمال يوم الترويه ينتظر في أمرين ينتظر في أمرين فالأمر الأول هو قوله رحمه الله يسنوا للمحرمين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزواج قبل الزواج منها ويجزئ من بقية الحرام هذه هي مسألة أولى في أعمال يوم التروية وقبل ذلك دائماً في كل مسألة لا بد أن تذكر البرية عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح وصل السبح يوم الثالث من الهجة وكان من عليه الصلاة والسلام والأرضح موضع المعروض كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد ليس بالبعين كان خالج جمد كان خالج مكة خالج البيوت أما الآن فإنه داع بالعموار لما صل النبي صلى الله عليه وسلم الصبح يوم الثاني بالهجة بالأبطأ ركز عليه الصلاه والسلام قاصدا منى وذلك فقه الزواج على الصحيح واحمد الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان قد اح بعمره من القبا والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اعتم على احرام لان النبي صلى الله عليه وسلم حج حج باريد النبي صلى الله عليه وسلم عليه على احرام لكنه والسلام من كان قد تحمل من, من كان معه من أن يحرموا في الهد إلى الأبطاء وذلك قبل ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى منه فيها الضهرة والعصرة والمهبة والإشاء والصدق ليون عراء وكل صلى الله عليه وسلم صلى بمنى هذه الصلوات الخم الخمس هذا مما لا يدات فيه عينة مقاة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمدل والإشاء والصبحة بلنا هذا تنروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشكي على ذلك رواية مسلم رحمه الله في حديث جابل أنه قال ربي الله تعالى عنه فلما كان يوم التروية توجه إلى هنا فأهل بالحديث هذه إحدى رواية حديث جابل لكم مسلم رحمه الله أنه قال فَلَمَّا كَانَ يَمْ الْتَرْوِيَةِ تَوَجَّرُوا الْإِلَهِنَا فَأَهَلُّوا بِالْحَجِ هذا الحديث بهذه الدواية لا يشكر على روايته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يُعذبوا الحج من الأخرى لأن الظاهر أن درماع هنا فأهل بالحج أنها للترتيب الذكري أنها للترتيب الذكري بدليل أنظروا إنما أعرموا بأجنة الأطبع متعفون أيها الفضل أن الفضل يعتني بها مسؤوليون بإمان الفضل لأن الترتيب بالفضل له دلالات الترتيب بالفضل له دلالات فمن المهم كل المهم أن يضبط طالب العلم أن يضبط طالب العلم معالي هذه الحروب حتى لا يقع فيه في خط أو في عدد ضغط للمساك بسبب عدد ضغط دلالات الحروب التي اعتنى بها العلقات بالمصور فمن معالي الفاء أنها تأتي للترتيب الذكري للترتيب الذكري وليس المقصود بها أكثر من ذلك إنما هي الترتيب الذكري وهذا لكم أن بدليل والدليل هنا أنه إنما أعرف بالأفضل فتدع لأن الفاء هنا المقصود بها الترتيب الذكري فحسن الأمر سنة السنة والكمال أن يحلل من كان حلالا من مكانه إن كان بالأرض فمن الأرض وإن كان في سجد الذي هو في فمن سجد وإن كان في منا فمن منا فيحلل من المكان الذي كان فيه ولا يتحينه ولا يتكلم أما قول بأس الشراء رحمه الله أن الأفضل أن يرهب من تحت الميزاق أي ميزاق هذا لا عليه إلا ما رؤي عن بعض السلام فليس الصحابة إلا ما رؤي بعض السلام فحطان وريد وتعرفون أن هذا استحسان ولا يصح. أن يتخذ السنة ولا أن يقاضل به العمل ولا أن يقاضل العمل فالخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله وينجزئ من بقية الحرام بيّن لك أول سنة يعني الأفضل كبال سنة أن يحرم, أن يحرم الإنسان من الأرض أو من مكة إنه أكبره بقوته منها أي من مكة ويجوز أن يحرم من بقية الحرام وهل هناك فرق بين الحرام وبين مكة الجواب نعم هناك فرق بين الحرام وبين مكة ولكن هذا, ولكن هذا الفرق كان من قبيل أما الآن فليس هناك فرق بين مكة والحرام إلا ما كان من زيادة عن حدود كان من قبيل مكة المقصود بها البنيان العراع وكان أقل من الحرق حتى أنه قد يصل إلى الأبطح والأبطح قليل جداً من الحرق لكن البنيان القرية, مكة القرية كانت مكة قرية كانت هذه القرية أي مكة لا تبدو الأبطح ببنيانها فإذا قلت فها مكة فيقصدون ما هو حس من الحرام أي العمراء تتلك وجاهد من, من الحرام أما الحرام فالمقصود به الحرم بحدوده التي وضع آخرين ضارف وعنون حليل الصلاة والسلام وهي أعدام معروفة إلى يومنا لا يأتي لفؤلاء أن هذا هو الحرام هذا ليس من الحرام في ملكة شبطها الله أما في زمان اليوم فيما مكة قد أتت على الحرام وزياد مكة بدنيانها ودرائها أتت على الحرام وزياد فيقول الله يبهي من طبيعة الحرام جوابه يجب أن من يخل من بقية الحرام ولكن السنة يخلما من مكان يبقى هناك سؤال وهو ما يقرأ عند الفقهاء بمكبوم كلام المسلم رحمه الله قاله يبسل من بقية الحرام فهل إذا أمره من الحرام هل هذا يبسل أم لا ظاهر كلامه رحمه الله أنه لو أحرم من الحلم ولن من الحرام لا ينسي وهذا قوله عند كلامه لكن المذهب والمشكور والصحيح أنه ينسي له أن يحرم من الحلم وينسي له أن يحرم من الحرام فلو كان بأعرفة وكان يوم النار ويوم التروية كان بأعرفة وتعرفون أن أعرفة ليست ليست من الحرام هي من الحلم فإنه يجوز لما يفهم من أعرفة أو من الريقية أو من غيرها من أو من التنعيم من الحلم يجوز ولا شيء يأتي من سيدخل سيدخل إلى الحرام هذه هي الجزئية تكون فيما تحدق بأعمال يمترون الإحرام الحد من مكانه الذي هو فيه استحباب أما الأمر الثاني فينه ينتظن في قوله رحمه الله ويبيت بمناء يبيت بمناء طبعا طبعا لك الكتاب مختصر هو ذكر الأمر الإحرام والتوجه إلى مناء هذا الأمر الأمر الثاني أن يبيت بمناء وهذا الكلام كلامه المختصرات لأن معنى هذا مسائل معروفا فلا يهددون إلى ذكرها لأنها معلومة يبيت بمنا السنة أن يصل للإنسان إذا وصل إلى منا الظهر قصرا في وقته والعصر قصراً في وقتها والمغربة في وقتها والعشاء قصراً في وقتها جمعات ثم يبيت ثم يبيت بمنا هذه هي السنة الوالدة عن الأبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي كان عليه عمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكون هذا سنة لا تعلن فيه خلاف كما ذكر ذلك النهبر وغيره من, وغير من نعم العلم ممن يحدث في ذكر والخلاف لكن من المساكل التي اختلفت فيها الكفعاء بعد اتفاقه على أن الآفاقين يصني بميان قصرا كل صلاة في وهم الآفاقين المساقين لذلك ليس من أهل مك اتفق على أن الآفاقين يصني يوم التروية كل صلاة في وقت ياما سورة. قصرا صلي ننظر ركعتين من ركعتين والإشار ركعتين واختلفوا في أهل مكة هل يصلي الصلاة والعبائلة المنصورة أن خلافه بين الفطهاء والذي يترجع عند الله أن المكي والآباطي يقصرون الصلاة لأن هذا النبي فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما الناس ومعه الجنب الغفير من أهل ولم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا الصلاة كما أمرهم أن يتم الصلاة هو في مكة فإذا في مكة كما في سنة يبي داود والحديث في كلام أن نبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة ورطره أن يتم أما صلاةه عليه الصلاة والسلام بمنا فإذا أمبت الناس عليه الصلاة والسلام ولم يُنقى العلم عليه الصلاة والسلام أنه أمر المكيين أن يجب الصلاة والضاعب عند الحسوليين أن تغخير البيان عن وقت الحاجة لا يجب تغخير البيان عن وقت الحاجة لا يجب فلو كان يجب على المكيين أن يصنوا الصلاة الضهر والعصر والعشاء بدون قصر لأمره لا النبي صلى الله عليه وسلم ولبين لهم دائم طبعا علماء من يقول بجواز القصر اختلفوا في سبب دائم فجماعة من أهل يرون أن القصر إنما يجوز لأنه مسافر لأنه مسافر وبعض الملماء قال إن القصرة إنها أولى بأجل نسلك وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام ابن تيبيا رحمه الله في القواعد النورانية در رحمه الله وذكر أن المذهب قائفة من أهل العلم من أهل المذينة كمالك وبعض الشابعين وبعض الحنادلة وغيرهم يبيذ يصلي منا ثم يصلي الصبحا بمنى ثم يصلي الصبحا بمنى قبل ان ننتقل للمساله الثانيه وقت كلام النبي صلى الله من القول ويجيت بمنى يدل على أن النبي تبينها مالا سنة أوازم يدل على أن النبي تبينها سنة وهذا ظاهر كلام ظاهر كلام تبتد إلى العبارات فإنه ظاهر كلام والظاهر دلالة من دلالات الألفاء الأحد عشر المعروف ولا يقال إنه نص كلام بل يقال إنه ضار كلام لكن قول رحمه الله مسن للمحرمين بمكة هذا سنة بنص كلام أما قوله يفيد بمنا فإن ظاكر كلامه أنه مسن ولماذا قلنا أنه ظاهر كلامه لأنه عطر المبيت بنين على السنة ودلالة العقل فيها دلالة ضارة فالظاهر أن المسيط الله يبين أن يَلْنَبِيْتَ بِمِنَا أُقْنُهُ السُّنِّيَّةِ لماذا؟ لأنهم عطقهم على المستحبات قال يُسَنْهُ لِلْمُحْرِمِينَ بِمَنْكَ بُمَّقَدْ وَيَبِيْتُ بِمِنَا وَيَبِيْتُ بِمِنَا فهذي جاء للعبارة إذا مرت على طالب العلم فإنه يفقد من هذا ذائد أن العطق على المستحبات يدل على أن الظاهر أن المعروف مستحب أن المعروف مستحب وهذا طبعا مستحيل أن المبيت لنه سنة وليس عمرا والم وإن كان قال قليلة من آمن العلم قالوا إن المبيت لنه مواجه عملا بقول يا عليه الصلاة والسلام كذوا عني مناسكك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النأس أن يترجع بينا منه وبات عليه الصلاة والسلام بمنا وبات المسلمون معهم بمنا من هذا أن النبي تبينا وامر وقوه أفضل أن النبي نبينا ليس مقارن معجباً بدليل حبيب عربة ابن مبارس الطائر أن يرغبه خمسة وصححه الدولي وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المقربة بعراطة والمزدنفة ثم قال قد تمها وقضى تفت ولم يكر عليه الصلاة والسلام القديد بالنديد فالصحيح ان النذيد نذها مستحب وليس واجبا كذلك في دليل الدره ابن المغلس الطائي الذي سيأتي معنا باذن الله تبارك وتعالى هذا يتالق باعمالهم التمويه اعمالهم على التفصيل تكون هاتم الاحرام كان لمن كان حلالا الدهار إلى ميناء قبل الزوال الصلاة بميناء الضغرة والعصرة والمغلمة والعجاب والفجرة أيضا سيكون في عرب في أحمد العرب المبيه تلك الليل هذه أربع أعمال في في يوم الترجم يبقى عمره الخامس ما ذكره رحمه الله وما يدوره كذلك كانوا يقصدون الكلام على على أحكام الففير وهو عند الإنسان يكون ملذيًا وجوده وإثناء تنقله فيما الإنسان يتأكد عليه أن يكثر من التلبية أثناء تنقله من مكان إلى مكان من مشهر إلى مشهر إذن زدنا أخرى خامسة والله التلبية والإكلاب من التلبية ومن يظهر عن ذلك فقد غضل عن أمر المهم من مقاصد الحد فيما من أكبر ما يتقرر به إلى واحد على مهجج أن يكون من المكثيرين لذكر الله عن الزوج والذكر عبادة مقابلة على الضمان لكنها بالحج تتأكد لأن من مقاصد الحج ذكر الله عن الزوج في جاهليتها كانوا ينصدون الحج للعلاباء بس كذلك بذكر آبائهم وأحسانهم وأنسانهم وكان الأجل بالإسلام لذكر الله تبارك وتعالى كان الأجل بالإسلام لذكر الله تبارك وتعالى هذه هي عنا اليوم يوم زويل طبعا هناك أمور تدقى في بلد استحسان. ولماذا بدأت لكم بذكري ما روح عن نبي صلى الله عليه وسلم السنة الصحيحة حتى ينقفع كل قول يستحسنه بعض عن العلم إما تقديداً وإما استحساناً وإن كان قول الجوازي يجوز لكن لا يقال إنه يسد ولا يقال إنه الأرض فمن قال مثلاً إنه يسد لهم أن وأن يفعل ما فعله عند, عند إحرامه من المقام يحتاج إلى, إلى نقر يحتاج إلى, إلى نقر من قال أنه يذهب ويقف أو يصلي رائع فيه أو غير ذلك يحتاج إلى نقر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثالية المسألة الثانية أعمال يوم عربة أعمال يوم عربة والكلام فيها على النحو التالي أولا قال رحمه الله طلعت الشمس سار إلى عربة وكلها موضف إلا بطري عوان هذا هو الأمر كل ما عندما نسمي الصري في لنا فإذا برع الشمس فلا يسمي وين إنما ينفذ حتى طرع الشمس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بحديث جادر قال لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمينة من اليوم التاسم مكث قليلا حتى طرع الشمس وأمر بقبة له من شعر فضربت له من اليوم فساء ولا تشف خريش إلا أنه لاحظ في المشعر الحرام يعني مستقيم كما كانت تصنع من جاهلين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرق فوجد القبة فقلبت له إلى ميرا فنزلت حتى إذا زارت الشمس امر رضي الله فرضي قتله فأتى رضي الوالي فخفض الناس وصلوا هذا ما وردت لحديث جابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة ان الانسان اذا طبع الشمس يسير الى, إلى عرب يسير الى الى حتى يأتي عربي وعربي اختلف الثمان هل هل من عربي ام لا فبعض لنا من عربي بدل حديث جاهد انه قال, قال فسار حتى اتى عربي ووجدت البقره تقبل من الرمي فيدل هذا على ان عرنه من من عرب واكثر العلماء على ان عرنه ليست ليس من عرب ليس من عرب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم واتفع عن بقره عرنه وعرب معروفة في زمنها هذا من أعلام الأسوبة. فحدودها معروفة لها أعلام الأسوبة هذه هي هذه هي أراب فالسلمة أن الإنسان يسير بعد أن يعيش سيناء إلى أراب إن استطاع أن في عراب وهو محل المسجد من جهة القبلة مسجد الآن ما يسمى المسجد مجمع أوله هو في مرأة وإن سبيعات وإما تنسعته الجديد ما يقالي يصبح وهو محدد في في عراء فهذا هو منه هذا هو السن أن الإنسان يذهب ويقين فيها إلى الزوار يصلي الظهر والعصر مع الإنهاء كما سيأتي بيانه لكن هذا في من كان يغب على ظني أنه إذا انتظر حتى تقوى الشمس أنه لا يتأخر عن وقت الزوال وعن نبراك الصلاة والقفة اما اذا كان اذا كان الحاج يرضى على قيمه او يخاف ان يخوت او ان تفوت الصلاه وانت في يخرج قبل ذلك فان لم يخرج قبل ذلك لان الفضيله اذا ترددت بين امر هو داخل فيها وبين أمر خالق عنها فإذا ما يدفر فيها مقدر على ما يخرج ما يخرج عنها ومن هذا أن أرسلين البثار بعض الناس يسأل ما يتعلق بسبة المدومة فبعض الناس يريد أن يطبق السنة والسنة كما في حديث عن البثار نزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المرطبة والإستنشاف بكف واحدة فيأخذ الماء ويجعل نصفه لفمه فيتمرمض ثم في الضغطين يستنشعوا بهما يستنشع بعض الناس لا يزال تعمل أذان وإذا فعله لا يتمرمض ويبالغ ولا, ولا يستنشع ويبالغ مع أن المبالغة في الاستنشاء والمبالغة في المنظرة على سلية تجمع بين المنظرة والاستنشاء في الكثير واحدة لماذا؟ لأن ذلك يعود إلى نفس العباد وذلك يعود إلى صفة العباد أو إلى خارج عن العباد فينتبه منذ هذا في المسائل والسنة والأفتور وقعض الواجبات فإذا كان الإنسان لم على ظنه أنه سيتأخر عن الصلاة أو ستكون الصلاة في فينتبه أن يتعجل في الخروج ولو قبل قلوع الشمس قالوا وكلها موقف إلا بطل عرنة أي كل عرق موقف قول النبي صلى الله عليه وسلم وعرف كلها موقف وقتلها هنا وعرفت كلها موقف إلا عرنة عرنة تكمل لكم أن بعض العلماء وقمتها من عرب من نحية الجامع فآتى عرب فوجد من قبة المنسب له بنانه وبعض العلماء يقول ليست من عرب وبعض العلماء وإن كانت من عرب تاريخيا فإنها ليست أو جغرافيا ليست من عرب شرعا بدل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وارتفلوا عن بطني عرنا وطبعا هذا حديث أتى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووحديث في جولة متكلم حديث كل عرفة موقف وارفعوا عن بطني عرنا وارتفلوا عن بطني عرنا رويا من حديث جبير بن مطعم اللي تلقينا من احمد وهذا اصح الطرق اصح هو هذا الحديث هو رواه الهباء ولما احمد عن جبل عن مطعم عن جبير بن مطعم الله تعالى وانا اصح اساليب هذا الحديث لكن فيه انقطاع اما اضعف الحديث روايه الحديث فهي روايه ابن ماجه عن جابر عبد الله رضي الله تعالى عنهما فهي اضعف رواه الحديث لان فيها رجلا بالتالي متهمه وهو متروك الحديث وهو القاسم عبد الله بن متروك الحديث واتهروا من معاند رحمه الله بالقبل ولوه أيضا عند الحاكم والبيهب من قريب صح الحاكم هو الذهبي لكن في اسمانه محمد بن كثير هو بعيد ولوه عند القضاء من قريب لكن فيه عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي بكر وهو لذلك قال بعض الملمات رحمه الله أن لأذيك مجموح هذه الضوء يصبح روء للإحتجاج يصبح روء للإحتجاج, يصبح للإحتجاج يصبح يكون حنججاً في ذلك هذه من ناحية الحديث أما من ناحية المطهرة رحمه الله فإن الوقوف عندهم بحرنة لا يزيد الوقوف بحرنة لا وحكي طبعا إجماع على حكي الإجماع على أنه لا يجزئ المؤمن الولد ومن حتى الإجماع ابن الوضل وعبد الضرب وابن الوضل طبعا يقصد من الشابعية ربنا الله وابن عبد الضرب يقصد من الملك ووجه هذه من ناحية التقرير الدلالة أنهم يقولون أن الوقوفة بعرفة واجب بالإجماع ذلك كيف يستدل المقاة يقولون أن الوقوفة بعرفة واجب بالإجماع هذه المقدمة لك. بلان على ذلك لا ينزل أن يقب الإنسان في موضع مختلف فيه لأن الواجب لا يؤدى إلا بيقين الواجب لا يؤدى إلا بيقين فكما أن اليقين عندنا من عقد أن ينقف بحرقة رقم فإن هذا اليقين لا يتم إلا بيقين آخر هو أن في المكان الذي لا يختلف فيه هذا وجه تقرير الدلالة عندنا لأن من رقب في المكان مختلف فيه من رقب في مختلف فيه ما أحد الواقع يقين ولا يقين معه مع الشخص لا يقين معه مع الشر أما أمر الثاني من أعمال يوم عرب فإنه قوله رحمه الله وسن أن يجمع بين الظهر والعصر وسن أن يجمع أي بعرب بين الظهر والعصر وذالك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بدقيده يسل المستحد واستدل المستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا دليل صحيح باتفاق العلماء يسل ان يجمع بين الظهر والعصر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي الله جمع بين الضهر والعصر جمع تقديم جمع تقديم بأذانه وإقارته بأذانه وإقامته يقول أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله لم تختلف الآثار ولا اختلف في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا بعرب لم تختلف الآثار وما اختلف التطاعة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا بعرب إذا قرحت في الشرف الرضا ميزم مثلا يقول وصلنا أن يجمع بعرضه من له الجمع من له الجمع لماذا نذهب لما يقول إن الجمع بين الضغر والعصر إنما يسن للنساء أما النكي فإنه لا يسن الضغر والعصر ولا يجمع بيننا ولا يبعون بينهم والصحيح أن المكين وغير المكين كل من الحج وأتعرف فإن السنة في حقي أن يزمع بينهم دهر والأصر بذ ويصلي صلاة الدهر والأصر جمعا وقصر فيصلي الدهر والأعدين والأخرى ركعتين لأن هذه الصلاة إنما شبع فيها الجن والقصر للنسوك إنما شبع فيها الجن والقصر للنسوك المسألة الثانية الأمر الثاني الذي ذكره في أعمال يوم ذكر جنة من السنة فالأمر الأول يسن الأمر يجنع بين القرن والعصر جمع تقديم هذه السنية هنا والسنية الثانية قول رحمه الله ويغلق قرار أماني يقف راكبا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على على القصوى عليه الصلاة والسلام وقف راكبا على ناربه عليه الصلاة والسلام على القصوى يقول ابن قيم فلما فرغ من الصلاة ركض حتى أكل موكي فوقف في هيئ الجبد في هيئ الجبد عند الصخرات واستقبل الكبلة وجعل أبن المشاهد بين وكان على دعينه فأحد في الدعاء والتضرر على الانتهاب إلى الشمس وأمر الناس أن يرفع أن بطن حرنة وأخضر أن لا تختص بموقفه بل قار وقفتها بها وعربت كبتها بهم انتهى الولي الله من الزهد فالسنى للإنسان أن يغفر راحا ومن ذلك قلتنا لو أن الإنسان وقف في سيارته غير مفيد يصد ذلك يصدر يكون تدفع الأمر مسينا لكن ينهس السيارة ولا يكون ولا يكون ولا يكون قاعد بل يركب سيارته ويجلس هنا صلى الله عليه وسلم لا قاموا واقفا على ناقف بالكلمة جالسا على ناقف يا علية صلى هذا ما دماغة عن مبي صلى الله عليه وسلم وباقي الناس تنسل فراغتهم يقفون يعني إلى درجة أن بعضهم يقفون السيارات بعضهم بقوة الجبل بعض هذا كله يعني كتاب يعني تعدي الوارد تعدي الوارد لما الانسان وقع وهو في مخيله فلا حس لكن بشكل ان يقول هذا ادعى ابو الفضل لي ونشعه كان الانسان يقع ليمد ويقب ليتعب نفسه ويقب ليشق على نفسه فإن هذا الإسان نسم المخصوص طارعا فإن الإسان يتلمز الأجعى لنظور أبه والإخبار على دعاء ربه جل وعلا إذن هذه السنية الثانية قال يقب رافلا طبعا يضع إليها مقالة مقيمة وضع وجاءه مقيمة استقبل الكبلة استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقف على مقابله استقبل الكبلة استقبل الكبلة والإنسان إذا أرى أن ينهل فإذن أدب دهار ومن أسباب جرد دهار يستقبل أدب يستقبل الكبلة, يستقبل الكبلة. قال عند الصخرات وجبلي الرحمة يعني جبل إله طبعا تسمية الجبل بجبل رحمة هذا أصلنا ولا تسمية حادثة لا تحرفون عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن سبب هذه الأمة وطبعا هذا الكلام محمل نقاش أنه يسلي أن يظلم عند الصفرات وجبل الرحمة أو جبل على وزن إلاب هذا محلو محلو فيما قول النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع مقدم على تهد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ورعنا وعارفت كلها موت فالصحيح أن الإنسان إذا وضغ في عربة في أي مكان في أي مكان من عربة فإنه قد أتى بالواجب وأتى بالسُّد أتى بالواجب وأتى بالسُّد لكن متى تلاحظ السُّد بذلك؟ تلاحظ السُّد بذلك أن الإنسان الأفضل به في وضوه بها أن يتحرى الأيسر له عند عند النقر فالنبي صلى الله عليه وسلم وقض عند الصخرات وجعل حفظ البشاك بين يديه واستغفر الكبير كان على نقره مصورة وهذا كفر فيه تيسير لنقره عليه الصلاة والسلام ونقره الناس مع فيقال قد يتفاوض الفضل في الم... وفي بعرفة في جزئية وهي أن هذا هو نحيص له ولمن معه مقدار فليس من ليس من السنة أن يدرك الإنسان موضع موضعه بعرفة أو وفقته ويذهب إلى من جبل مثلاً أو عند ثم يعطل رفقاء ويشبك عليهم ويرحق بهم المرض فالربما أقصد عليهم بعضاً واجباً في أجل هذا قطعاً أمر غير مهم فضل عن أن يكون سنة عن أن يكون سنة وهذا أصل بيئة الولايات السمرة في مواقع كثيرة فالأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولى النبي عليه السلام عمر أن يزاهد الحجر لأن عمر رجل قوي فالنبي صلى الله عليه وسلم بني من عمر أنك يا عمر أنت رجل قوي. لا تزاهد الناس هذا على حجر. مع أن تكمل الحجر سنة وأجر وثلاء لكن كده, كده ترتب عليه حق ضوار بالناس فإن هذا يمنع فإن هذا يمنع وكم هواهي جهد من تبه الجهلاء في حرفه مانوذة بعض رفقائه في بعض من الحج أو بالطلاف الحج يمتبعه في حتى لا يظن النساء أنه يتطلب إلى الله عن الله عز وجل بإرحام الضارب وفقائه يرفع يرفع رفع اليدين في ضمن السنه ان الانسان في هذا الدعاء ان يرفع ان يرفع يديه في قائما مستقبلا الكف في مكان الذي هو في عرضه رافعا اليدين رافعا يدي هذه هي السنيه الثانيه السنيه الثالثه ويكفر الدعاء في مارد يكفر الدعاء في مارد أما بعد الصلاة من المعربة فإن الممر مجمراً على ولو اختلت في أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لقد اجتهد النبي عليه الصلاه والسلام في الدعاء اجتهادا بالغاً وهذا امر معلوم لا شك انه أن من الثابت والمسالم الشان ان الدعاء بعد الصلاه اليوميه على الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيغه انها الدعاء فإنه ذلك مرشفه مصنع عدد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة ظل قابل يدعو ربا وبعث وجل حتى أرض الشمس ولم يتخذل ذلك إلا شيره بالدبل عليه الصلاة والسلام عندما أغسرت لهم أمها هذه عندما احترق الناس في صوت كبير عليه الصلاة والسلام وفتره اليوم أرى فأسأل له بالدل فشرب النبي عليه الصلاة والسلام اللبن بعد الصلاة وأثناء قيامه عليه الصلاة والسلام عند الصغارات لكن الوقت عند النبي صلى الله عليه الصلاة في صيغة الدعاء هذا النبي في خلافه عند الرماء هل صح أم لا يصد من الذي قرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء العرب في صيغ الدعاء يبقى الكثير من الفقار صيغا كثيرا أشهرها أربعة أشهرها أربعة أسير في أربعة أحادي أما الحديث الأول فهو حديث عمره الشعب عن نبيه عن جد خير الدعاء دعاء العرب وَخَيْرُمَا قُلْتْ أَنْوَا الَّذِيُّونَ مِنْ قَبْلِ لَا إِلَّا رَحَمْدَ وهذا الحديث رواه من أحمد من طريق محمد بن أبي حميد عن عامل الشعيب عن أبيه عن جريف والحديث رواه من واستغرب قال حديث الغريب ومحمد بن أبي حليم ضعيفاً لكن له شاهد حدى التبراني في كتابه الدعاء له شاهد عن عليك ربي الله عنه بلقبه لكن في إسلامه قيس بن الربيع وقيس بن الربيع ضعيف جداً وعظر من يهدد معيه وإمام ووهي حديث والضاعب وغيره, وغيره كثير وله أيضا شاهد محدد الموم عن طرح ابنه عميد الله ابنه كريس لكنه مرسل وهو مرسل مسموه وأيضا الحديث ذلك حديث حليل عند البيع لكن في علتان أنه قطاع والثاني ضعف نيوسى بن عبيدة الرجل وأما الحديث الثالث هو حديث قويل ذكروا صاحب المبدئ صاحب الشرق المبدئ تغيروا منه ويذكروا أنه بعضهم الشابعية وكثير من فقهاء وهو حديث اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يقفى عليه شيء من أمري أنا البانس الضقيف إلى آخر حديث طويل وهذا حديث رواه الطبائي من حديث عبد الله عباس وفي الله عنه وفي يحيى بن صالح الأيلي وهو صاحبه طعيم الحديث والحديث الرابع ونفتن به حديث اللهم لك الحمد كالبني لكون وخيرا مما نكون اللهم لك الصلاة ونسوه ونحيان نأخر أيضا حديث طويل ولأديث دراء الترميلي وضع عقر وأيضا في إسناده قلس من ولذلك ابن الله رحمه الله بكره من حديث الزبن في زبن معام وقام وأساليل هذه الأدلية فيها لين يعني أنها ضعمة لكنها صحها بالشواهد ومزنوع خرق حديث خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلوه خانوا المبيلون من قبل لا إله إلا الله وحدهم لا شريف له الحديث الله <تصفيق> الله يوم النحر وهو أهل الله وهو أهل الله وصحى حج نسير على هذا وإن كان هذا المناسبا يكون فيما يتعلق بواتبات الحج أنه سيكون ذلك الكرام يتعلق بأركان الهج ووجبات الحج تاكن مدام أنه قد ذكر فإنه يقول من وقف أي بعر ولو ذهبتا من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم عرفة وهو أهل له معنى أهل له يكون مسلماً محلماً للحج طبعاً ليس سكراماً ولا مجموناً ولا جهما عليه بل حتى لو كان لائم صح الحجه لأنه محصل بعرفة زملاء أن يكون هذه المسألة وهي متى يبدأ وقت, وقت الوقوف ومتى هذا أيها المسألة متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ومتى اختلف العلماء في بدايته واتفقوا عن مهايته أما بداية الوقوف بعرفة فيما المذهب عند التنابلة والذي عليه جموه جموه أصحاب الحناف أنه من تجه الوقوف بحرقة ودليله بذلك حديث عروة ابن مبارس رضي الله تعالى عنه وهو من نبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف أو من شهد صلاتنا هذه وكان قد أتى عرقة عرق قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى فهذا دليل ظاهر في قوله عليه الصلاة والسلام أي ساعة من ليل أو نهار غير صغير عموم أي من أدوات العموم أي سنة من ليل أو نهار والنهار يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال كله, كله نهار هذا دليل ولا شكة من دليل, دليل واضح في استدلال. وهذا بالاقرادات العلماء من مذاهب العلماء اما القول الثالث فهو قول جمهور العلماء ان الوقوف يعرف انما يبدا بعد الزوال وما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف وطبعا ممكن الاجماع على ذلك نقله ابن نمد ونقله ابن عبد البق ونقله القرطبي وغيره نقل الإجماع على ذات يقول عبد الله رحمه الله ويزمع على أن نراض بقوله صلى الله عليه وسلم الحديث نهار نهار او اي ساعه في الليل او نهار ان المقصود بالنهار ما قبل ما ما بعد الزواج وليس ما قبل الزواج ما بعد الزواج وليس ما قبل الزواج ولو لم يحتج ربنا محجور بالاجماع قبل العقد قبل وطبعاً نقول بأن الوقت يبدأ بعد الزوال رواية أنه ما معلها. وهذا نظري على قائلات أسولية هل يجوز تقييد النقلق بالإجماع؟ هل يجوز تقييد النقلق بالإجماع؟ الصحيح أنه يدرس فلذلك الذي يبهر الحين عند الله أن وقت الزوال من, من أن وقت الوقوف إنما يبدو بعد الزوال إنما يبدو بعد بعد الزوال وأن الجنوب في قوله أن يساعد من النيل أو أهار أن نرحب سببه هنا ما بعد الزواج بدليل الإجماع هذا أنه ما قدره ليس دائماً ليس دائماً في, في أي دماغ أما النهاية فبطروعي فجل يوم المهر بالإجماع إذا طلع فجل يوم المهر انتهى يوم آخر بالإجماع ومسترد هذا الإجماع قول مبيه صلى الله عليه وسلم الذي رواه خمسة وصححة وتن نبيل خمسة من أسحب السنة الأربعة مع الممهد أنه قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفات الحج عرفات الحج عرفات قالها ثلاثة فمن أدرك عرفة قبل أن يضع الفجر فقد أدرك فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك قال رحمه الله وإلا فلا يعني الذي من يدرك الوقوف بعرفة فإنه لا حج له وقد فاته الحج وهذا أيضا لا خلاف فيه بين أهلنا أن من لم يدرك الوقوف بعرفة أنه لن يملك الحج فالحج يخوط بهوات الوقوف بعض هذا ما يتعلق بالمسائل التي معنا وأن عند الحكم الغابع عند كل يأخذنا الله من مطمنا عندما أحبه الغابع قبله فعليه من أعماله الأرض Hvala da kaipača. ماذا تكفلت قوله خير الدعاء دعائهم هرقوا خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إباة من الله لكن هناك يعني من باب المكفل أدعية كلمة نيسو الله سبحانه يكثر منها فأنت تنظر إلى عمرك لم ألأوه الدعاء الذي ورد في القرآن في الحديث ومنهم يقول ربنا آلنا في الدنيا حسنًا وفي الآخر حسنًا فالإنسان ينبغي له في الحج أن يقل هذا الدعاء بأن الله نص عليه في معدف آيات الحج وهو مبعاء التالي حتى قال رب العلماء أن أجمع الدعاء آل الدعاء كما قال بارك جديد يحمل الله الله آلنا في بالآخر في حسنة وقناء قال أتت على هيرين من هذا لأم الثاني المقصود لهم عرق نهر. ليس المقصود لهم عرق يعني المنظف الأساس لهم عرق ليس أن تفح الله ينزل الله تمام وليس المقصود لجعله عرق أن يسوفك الله ربيبا مريفا وليس المقصود من يوم عرضا أن يسوفك بالله زيادة الإنجلي والآن كانوا وكذا مدمنون الدنيا وإن كانوا الدعاء بها جاهز الدعاء بها جاهز. لكن محق الدعاء وأن تكثر من الدعاء الله عز وجل المغفرة لأن مغفوا إن صليفوا مظهوراً لهم فالحاج في يوم عرفة همه الأول أن يلجح من كيوم ولدده ممكن تكون قد رجع من حجك كيوم ولدده ومعرفة وعنه بديد ممكن عنه بديد ممكن, ممكن عنه بعض المستلزمات بماليه وهذا لا, لا, لا, لا يسترزم أن حجك فيه نقص لكن المشكلة أنك ترجع من الحج بالجلوب التي ذهبت بها هنا مشكلة فلذلك على الإنسان أن يكون قطن يكون قطنة فيحث كيف يتفقق إلى الله عز وجل وكيف يتوسع إليه وما الذي يتوب فمطبط المؤمن من ذلك المنفق تخفيض الأوزار من الدنوب أن يرجع للجنوب كيوم ولا بده هذا هو الهم الأكبر فلذلك تنظر الأدعية التي تدور في هذا في هذا فتكثر من دعاء الله عز وجل فيها حتى تكون قد تحصلت المقصود الأعظم من أحيانك أدنا العصر ايه نعم نعم أخذ عربي ايه نعم نبقى عربي ايه نعم بصائد عصري دور صلق هالك عربي النبي عليه السلام صلى في بقي واحد في, بطن في بطن لما جاء الزوار رحلوا له عليه الصلاه ما قدم وقامت خطب الناس اولا خطب الناس ولم يقل الخطبه على السلام ولم يقل الخطبه عليه الصلاه والسلام. ثم فأمروا مؤدد فأدد فأجدنا من, من الضر وصلّى الضرر ركعتين ثم أدد أمروا مؤدد وأدد للعصر وصلّى ركعتين ثم ذهب إلى إلى منطقه عليه الصراع والسلام وصلّى الضرر العصر وخطب الناس في الوابه في بطن في ودي عرضه هنا يقول أين تجمع؟ انه ليس الاجماع من قضو ينتقد المخالفه الحنابله المساله في مساله في مساله في مساله بدايه عرف فهل فهم لم يجمعوا على الجمهور طبعا هذا اعتبار الحنابل الحنابل يقرون انه لا اجماع الحنابل لا يعتمدون لا اجماع في لكن يقولون ان ربما انذل الله حجوج الاجتماع فانت تحتاج ان تسلم الى هل يمكن ان ينعقد قبل ان احمد ولا لا اذا قلت يمكن ان انعقد قبل ان احمد فهناك اجماع اذا قلت ان لا يمكن ان انعقد قبل ان احمد فهذا قول ما قال إمام أحمد ولا غرف يحل فالحلاب يسلمون أن لو يمكن أن يكون هناك إجماع قبل وجود إمام أحمد صح ولله لا فالإجماع يوجود قبل إمام أحمد ويعتدر عن إمام أحمد وليس كل واحد عن إمام أحمد. فهناك رواية وليس وجه بل رواية رواية عن, عن إمام أحمد ألمو أن الوقت يبدأ بعد فعل السوافق هو وجود على الحنابلة كان اجماع حصل قبل الامام احمد وهذا موجود في مسائل مثلا اسحاق ابن راهويه رحمه الله يدكد بعض العلماء رسل مثلا اقولا دقيقا لكن لا هل يطبق نظائر المسائل يقولون ان ابن رحمه الله قد يوجد مسح على اليد وهو محجوب في الوضوء وهو محجوب بالاجماع أن مشكلة نفسنا وليس, وليس واجه قد يؤمن يعني قد تلقي المساعد قابل بعض فالأي ما منتقف عليهم وسمح عليهم إذا جاءت القامة اخبروهم قامة تطيف طيباً ماذا؟ يا أخوة نظر الخط السري هذا ما نسقط لنقرأ ولاذا قلنا على الخط السير يقصد يقصد يقصدون اهل مكه في منى هذه يقصدون يعني اهل مكه القادمين حيث ان العمران عمران مكه الى ميناء وصارت منى من احيائها طبعا أولاً يعني إذا كان الإنسان يدفع مثلاً بعض مشايخنا ومشايخنا على عين ومعص لكن يا إخوان يعني ليس المقصود قول من المقصود الدليل كل إستد يعني تماماً؟ عندما رأيك وقال فلان قال فلان قال فلان سهلاً أدفع فلان أو فلان ليس, ليس يعني كما يقول الشارع رحمه الله ألمان يستدلوا لهم ولا يستدلوا ولا يستدلوا به فأنا أرى أن الموجودين من أخير يقولون يعني يكبرون درس طالباً لعلم هم أكبر من أن يذكروا قول عالمي ويرجعونه لأنهم قول عالمي إنما كل ما يقوله أكبر علماء بس لنا نحن متأخرين بل أخوار, أخوار علماء سابقة فإذا كان يسا يذكروا قولاً مثل أخونا قولا قولاً ينسلوا إلى أحد المشاهد أن إذا كان لا هل هو الجنب والقصد؟ هل هو نسك؟ بناء على أن سبب النسك أو سبب السبب, السبب فالأولى هو من ما السبب؟ من يقول أن من يرجع أنه, أنه سبب؟ فإذا أعلمنا أهل مكة الآن بل أهل وكثير من من يحب بملكة لا يرسل لا يرسل ولا, ولا حتى يجمع لأنه لا في سر أما من يقول أنه المسر فإن البكي وغير المكي في ذلك سراط في ذلك بينا أنه في صلى ذهب معه ولا يصحن يقال. يقال أن أهل منها في من ذلك الزلاد مساكل لما ذهبوا إلى منا كان مسافرين يعني ميناء في الحرام ميناء في الحرام لا يمكن يكون الإذنب المكي وهو في الحرام ويقول أنه مسافر فالقول هذا أخرى عندهم خلاف الراجع وأنه الراجع من أختاره شخص الله عليه وسلم هنا جميسك لماذا؟ لأن البيئة صلى الله عليه وسلم وغير بكي في ميناء وفي عربة وأيام التشريك ولم يقوم عليه الصلاة والسلام هذا من ولا يجوز تأخير بيئة الوقت عن وقت الحاج هل تنفر الكبائن من ذنوب الحاج؟ الصحيحة كبائن لا تنفر الله لا يقوم على ولا هدوك التوبه بعض الناس قال يا كده الناس يا اخوان التوبه اضرب لها يعني بعض الاخوه كان معهم مجموعه الشباب ما بحضر درس كل لازم في التوبه وجاءوا ان يعقد عدد كبير من الاولاد والناس والشباب في اول شغله وانا بقوله بتقول لي ده بيكون المختهره تجسم تحدث بالله؟ قالها لا أحد قلت لها لا يسر عليهم و تشدد عليهم قال لي آه هل الآن يتوب تغفرهم؟ أيهما أسأل أسألكم أيهما أسأل أن يقال هكبات ولا بحيث يوم عارض أيهما لا شكل فهذا دي طيب واحد يقول له أنا مالذاني مقاعد بشي سمى؟ مصر. سر انت هذا طيب ابي سؤال هذا هذا ان شاء الله انا كنت الليل او